117. سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح تلك آيات الكتاب والذي يُنزِل إليك من ربك الحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لها يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسر وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار وفي ذلك الآيات لقوم يتذكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسطى بماء واحد ونفضل بعضها على بعضهم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 من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضيط الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سوار منكم من أسر القول ومن جهر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 تَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طوعا وكرها قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أبا اتخلتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم ولا ضرا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَى الْخَلْقُ عَلَيْهِمِ قُلْ اللَّهُ خَالِقُوا كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاعِدُ الْقَهَارُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْزَلَه فَسَالَتْ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيَا وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ بِالنَّارِ اِبْتِغَاءَ حِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا كَوْنَ سَجَيْم كُتُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يضرب الله اللَّهُ للذين لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَا لَوْ أَنَّ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 وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَادِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا اهْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عذن يدخلونها ومن صرح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار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 لَذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُوبَى لَهُمْ وَفُسْنَمَاب كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ بِأُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الذي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي يَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت في جبال أو قطعت به الأرض أو قلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قانعة أو تحلُّ قريبًا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يُخلِف المياد ولقد استهزئ برسلٍ من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائمٌ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 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ وَأَنَا أَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا إِلَيْهِ أُنِيبُ وَإِلَيْهِ مَعَادٌ وَكَذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا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 وعنده ام الكتاب وانما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلا و علينا الحساب اولم يروا اننا ناكل الارض ننقصها من اطرافها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 قُلْ كِتَابُ اللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ انْتَهَى عَنْ عِلْمِ